الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الرحمن ففي لقاء سابق تعرفنا على أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام وشيء من عقوبة تارك الصلاة وحديثنا اليوم عن حكم صلاة الجماعة حكم صلاة الجماعة أراجع والمشهور من أقوال اهل العلم أن صلاة الجماعة واجب فرض، فلو تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة فهو آثم إذا تخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر فهو آثم وإن صلاها وحده في وقتها. من تخلف عن صلاه الجماعه بغير عذر فهو اثر وان صلاها وحده في وقتها الدليل من الادله على ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم معا الآية التي تتحدث عن صلاة الخوف المسلمين كانوا يخرجون في الجهاد وأنزل الله عز وجل صلاة الخوف ولا صورة معينة كالإمام يصلي والمغومين يتقسمه نصين نص يصلي مع الإمام ونص رفع السلاح أو حمل السلاح واقف يحرس يصلي مثلا إذا الصلاة ركعتين نص يصلي ركعة ونص التاني هو وبعدين يتقدم النص اللي كان بيقرص يصلي الرجع الثاني مع الرساء الصلاة والنص الأولاني اللي كان بيصلي يرجع يقرص وهم جميعا في الصلاة ثم بعد ذلك يسلمونا معا دي صورة من الصورة سؤال الناس دول في شغل ولا أعبيل ولا في جهاد ها؟ في جهاد ابن, ابن كثير رحمه الله يقول وما أحسن ما استدل به القائلون بوجوب صلاه الجماعه من هذا الدليل اذ لو تركت الجماعه لاجل شيء لتركت لاجل الجهاد في حاجه اخطر من الجهاد في حاجه اهم من الجهاد نسيب له صلاه الجماعه ما بعدين في جهاد وفي نصره لدين الله عز وجل من الأنصال يا راح اتله قال كل واحد يصلي الواحد ولكن احنا دلوقتي في عمل لو سبناه ممكن المشركين يهجموا علينا ويقتلوا لذة ويحتلوا بلذة وكانت كله ولكن ربنا سبحانه وتعالى شرع شيء اسمه صلاة الخوف نتأدى ونتأخر ونفسنا نص الصلاة ونص التاني شيء للسلاح ونصر. بس دي ما تسيبش الجماعة يبقى الجماعة بالشكل يا أخواننا واجب ولا مستحاب واجب واجبة فمن ترك الجماعة لغير عذر آتم الدليل الثاني على فرضية الجماعة ووجوبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد همنت أنا هميت كده كنت نويت أعمل العمل دي إيه هي أن أمر بالصلاة فتقام أقول يا قم بالصلاة وأمر رجلا زي أبو بكر مثلا فيأم الناس أقول يا أبو باكر صل انت بالله جماعة إمان وأطلق برجال معي وأطلق معي برجال أقول كده مجموعة من هذا معهم حزم من حطب فأحرق على الذين يصلون في البيوت بيوتهم أطلع في شوية الناس نقول حزم من حطب عشان اضبط العالم دول اللي بيصلوا في بوت متلبسين وتركيز صوت جماعة جماعه اقرا عليهم بيتهم بالنص سؤال السنة يعاقب تركها ايوه وطبعا انا فاهم لو واحد ساب سنه نحرق عليه بيته <تصفيق> نعاقبه <تصفيق> امال ايه هو اللي يعاقب تركه <تصفيق> الفرد الفرد هو ما ان سابه فاعل ويعاقب تركه السنة اللي سابه ولا يعاقب تاركها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيعذب بالنار والمفترض ان لا يعذب بالنار إلا, الا رب النار سبحانه وتعالى عز وجل اذن هذه ايضا اشاره من النبي صلى الله عليه وسلم الى ان صلاه الجماعه واجبه وتاريخها يستحق العذاب بالنار فان لم يعذب بالنار في الدنيا فسيعذب بها في الاخره عند الله عز وجل مع انه يصلي فريضه يصلي في البيت يصلي مع الجماعه بس الجماعه ثمين المجلس عسانة <تصفيق> إذا فصلاة الجماعة واجبة الصحابة كانوا يقولون ولا قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو رجل ممن عذر من من عذره الله اللي خلف صديقه معلش واحد منافق مغمض علية النفاق يا رجل من من عذره الله وقد كان يخرج الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف مش قادر مش قادر مش قادر يمشي يسندون كده راجل من حدور نحملهم شايلين وشايل في الصف عشان يصلي في الايه في الجماعه لماذا لان الجماعه كانت دليلا على البراءه من النفاق هذا وصل لنبوه الملوك سيدنا محمد وعلى اشرف الخلق اجمعين